ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل بشتي هي خلت على نصيحتك ديج المكتب بشتما نوف بينو ايكو ددا مال ايكو دناخن كبريكت خلت مثلا دييه حيله رشيه حتى دوما وان شولت وصاحكه وتدلو بها إلى الحكام ار ماضي نكنت بس حاكمه دا ببحثتي بحثي برديلي برديلي كي بايه حاكمكي مزنكي دا بحق بكادن تجدوا السن حقيدي لي نابي برطيدي لينا حقي بربي تشيكاي بربي هديه كي برطيله كي دايه حاكمي دا تا ابدري خطن حق لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالاث بمجب ملكه بس الحاكم دا بس قابده دا, دا. دا, دا. دا هي كوما كاي اشمال عالمي بخن بالاسم بقلنا بحرامي هناكنا بشيربن بن انتم تعلمون وهين هين الظانن يعني بشو لناكا وهين هين الظانن افتشتها يا خالتا افتشتها حرام